قوله تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قال المؤلف قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملائه في هذه الآية فيها إثبات أن للنار حسا وإدراكا وإرادة والقرآن أثبت للنار أنها تغتاظ وتبصر وتتكلم وتطلب المزيد كما قال هنا تكاد تميز من الغيظ وقال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وقال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها بيّن تعالى أن للنار خزنة وقد بيّن أن هؤلاء الخزنة هم الملائكة الموكلون بالنار كما في قوله جل وعلا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما بين عدتهم في قوله تعالى عليها تسعة عشر وقال سبحانه وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملائه دلت هذه الآية على أن أهل النار يدخلونها جماعة بعد جماعة كما في قوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها قوله تعالى ألم ياتكم نذير قال رحمه الله في إملائه هذا سؤال الملائكة لأهل النار والنذير بمعنى المنذر فهو فعيل بمعنى مفعل وإن ذكر عن الأصمعي إنكاره ونظيره من القرآن بديع السماوات بمعنى مبدع وأليم بمعنى مؤلم ومن كلام العرب قول عمرو بن معدي كرب أمن ريحانة الداع السميع يؤرقني وأصحاب هجوع فالسميع بمعنى المسمع وكذا قول غيلان ويرفع من صدور شمردلات يصد وجوهها وهج أليم أي مؤلم والإنذار إعلام مقترن بتخويف وقال وهذه الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذب بالنار أحدا إلا بعد أن ينذره في الدنيا وقد بين هذا المعنى بأدله بتوسع عند قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وساق هذه الآية هناك قوله تعالى قالوا بلا قد جاءنا نذير قد اعترفوا بمجيء النذير إليهم وقد بين الله جل وعلا ذلك في قوله وإم من أمة إلا خلا فيها نذير قد اعترفوا بمجيء النذير إليهم وقد بين الله ذلك في قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير قال الشيخ رحمه الله في إملائه أي قال أهل النار لو كنا نسمع من يعقل عن الله حججه أو نعقل حجج الله ما كنا في أصحاب السعير أي النار فهم يسمعون ولكن لا يسمعون ما ينفعهم في الآخرة ويعقلون ولكن لا يعقلون ما ينفعهم في الآخرة لأن الله قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وقد بين هذا الذي ذكره رحمة الله تعالى علينا وعليه عدة نصوص صريحة في ذلك منها أصل خلقتهم الكاملة في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا وفي آخر سورة الملك هذه قوله قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ولكنهم سمعوا وعصوا كما في قوله قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وهذا وإن كان في بني إسرائيل إلا أنه قال لهذه الأمة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى عنهم قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقال عنهم وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه. وقد بين تعالى سبب عدم استفادتهم مما يسمعون. في قوله جل وعلا ويل لكل أفاك أذيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وقوله وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها فقولهم هنا لو كنا نسمع أو نعقل أي سماعة عقل وتفهم قوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير قال رحمه الله في إملائه الاعتراف هو الإقرار أي اقروا بذنبهم يوم القيامة يوم لا ينفع الإقرار ولا الندم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 هناك والظاهر أن الأصل في ذلك كله أن اعترافهم وإيمانهم بعد فوات الأوان بالمعاينة كما جاء في حق فرعون في قول الله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وجاء أصرح ما يكون في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمدت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فلما جاء بعض آيات الله وظهر الحق لم يكن للإيمان محل بعد المعاينة فلا ينفع نفسا إيمانها كحالة فرعون المذكورة لأن حقيقة الإيمان هي التصديق بالمغيبات فإذا عاينها لم يكن حين ذاك غيبا فيفوت وقت الإيمان والعلم عند الله وعليه حديث التوبة ما لم يغرغر بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته